بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أهل أفضل الصلاة وثم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها الأخوات وأحمد الله تعالى أن هذا اللقاء معكم أنا حقيقة مسرور لتجدد هذه اللقاءات بكم وأشعر بامتنان لكم علينا حقيقة بمتابعتنا فأسر الله لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب أرحب بكم وأرحب الشباب الذين معي الله واسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا جميعا يعني في مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة وتغشان الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده نحن يا شباب كما تعلمون كما يعلم الإخوة والأخوات نتكلم في كل حلقة عن إحدى نساء الأمة التي كان لها تأثير في جانب أو في جوانب متعددة من الحياة إما مثلا في يعني علم أو في دعوة أو في طب كما سيأتي معنا أحد الطبيبات من الصحابية صحابية طبيبة نذكرها أيضا نذكر لكم بعض الأشياء حولها أو أحيانا في إسلام غيرها في دخول غيرها في الإسلام اليوم سأتكلم عن عن امرأة عاقلة كريمة أبوها لا يكاد أن يجهله عربي أبدا ومع أن أباها لم يدرك الإسلام ولم يدخل في الإسلام إلا أنه لا يزال يضرب به المثل في شدة الكرم وحتى يقولون ال الكرم الحاتمي إذا أرادوا أن يمدحوا فلان قالوا هذا كرم كرم حاتمي من هو الرجل؟ حاتم. حاتم الطائي حاتم الطائي كان يسكن في جبال طي جبال طي هذه في شمال المنوكة العربية السعودية في حائل فكان يسكن وهو رئيس قومه وبرز عليهم بشدة الكرم شدة الكرم بشكل منقطع النظير حتى إنهم يقولون إنه بعدما مات وكان لا يكاد أن يثبت في يده مال ولا يثبت عنده إبل ولا غنم ولا من كثر ما يذبح ويهدي وحتى إنه أعطى ابنته يوما أربعين من الإبل يقولون فلم يمس عليها الليل إلا وقد فرقتها التي هي ابنته سفانة بنت حاتم الطائي وسفانة أدركت الإسلام وأسلمت ولها قصة سنذكرها الآن وهي التي سنقف معها إن شاء الله في هذه الحلقة يقولون فأعطاها هذه الأربعين فوزعتها مباشرة خمس هدية لفلانة واثنتين هدية لفلانة فانتهت مباشرة فما كان يقر في يده شيء ولا يقر في يده شيء حتى إنه جاء إليها يوما قال يا ابنتي إنه إذا اقترن كريمان في بيت واحد هلك ما يصلح أنا أعطي وأنت تعطين أيضا لازم واحد مننا يصير يمسك شوية حتى نقدر نعيش قالت أما أنا فأغلب على العطاء أنا يا أبي ما أصبر وبعض الناس لا يزال سبحان الله اليوم تأكل يده إذا ما حاسب مثلا تذهبون مطعم ولا شيء ما يقدر إلا أنه حاسب ما ي... كده طبيعة عنده وأنا أعرف بعض الناس هكذا يعني والمشكلة وإذا دعا أحدا حتى لو كان ربما شخصا من زملاء أهل المقربين يأتي بمطعم ويأتي بم... ويكلف كثيرا و... وأقول لها فلان ليش يقول يا أخي ما أستطيع أن أقاوم نفسي يعني أحيانا الكرم وربما الإصراف مع الأسف يجري أحيانا في الدم فيقول قال لها يا بنيتي نحن قرينا أنت ابنتي فما يصلح كل مرة يعني أنا أعطي وأنت تعطين فإما تمسك وإما أمسك أنا قالت أما أنت فتريد أن تمسك أمسك تريد تبخل ابخل أما أنا يا أبي فلا أستطيع فاتفق معها وأعطاها نصف ماله يقولون فلم يمضي عليه وقت حتى فني يقولون إن حاتم الطائي بعدما مات مر رجل ببيته فلما مر ببيته رأى إحدى بناته جالسة على الباب وعليها ثياب رثة قديمة وواضح عليها الفقر فقال لها ابنة حاتم الطائي الكريم على هذا الحال. فقالت له نعم كرم أبي صيرني إلى ما ترى. لا <تصفيق> من الله. كرمه ما ما بقى لنا شيء بعدما مات. لا. كل شيء فرقة. كرم أبي صيرنا إلى ما إلى ما ترى. سفانة هذه ما هي قصتها سفانة لها قصة عجيبة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الناس الى الامصار يدعوهم الى الاسلام كان احيانا يرسل دعاة الى الامصار واحيانا القبائل نفسها تأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل في الاسلام او تعطيه الولاء والطاعة لانه يعني عليه الصلاة والسلام سيطر على المكينة المدينة وسيطر على Hanitsu وخيبر وبدأ يرسل إلى اليمن يرسل إلى كسرى إلى قيصر إلى فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتد امتداد صاروا أصحاب القبائل خزاعة بكر أسلم ثقيف أصحاب حاتم الطائي وغيره أصبحوا يرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون في الإسلام أو يعاهدونه على أن نحن نقر لك بالولاء والطاعة لكن نبقى على ديننا إلى غير ذلك حاتم الطائي كان قد مات وعدي بن حاتم هو الرئيس على قومه وعنده أخته سفانه، وعنده زوجاته وبناته، فشعر حاتم الطائي شعر عدي بن حاتم الطائي أن مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إليه أمسى قريبا يعني ممكن اليوم غدا بعد غد ممكن يأتي إليه، فقال لي راعي غنم عنده، قال اسمع، قال نعم، قال أنت تذهب عادة براعي الغنم يعني تذهب جنوبا وغربا جهة المدينة يعني، قال نعم، قال فاسأل الرعاة الذين يأتون من هناك. إذا كان هناك أي جيش قادم من المدينة تعال مباشرة وخبرني وأقبل إلى مجموعة من الـ الـ الإبل عنده ووضع عليها الرحل وجهز معها الزاد علق التمر والماء جاهز حتى لو جاء أي خبر مباشرة يركبها الإبل ويهرب جهز مجموعة من الإبل مضت الأيام فأقبل إليه الراعي يوما قال له يا, يا عدي ما كنت صانعا لو علمت أن محمدا أرسل إليك جيشا قال أركب هذه الرواحل وأهرب قال فاصنع ذلك الآن فإنه ممسيك أو مصبحك ما معنى ممسيك أو مصبحك يا أم الليلة بيجيك ولا بيجيك بك رصب تراه واصل الجيش طلع من المدينة وبيصلك الآن في حائل. كم تقريبا الشباب بالمناسبة المسافة بين المدينة وحائل بالسيارات اليوم 400. 400 400 مع طريق المسافلة يعني لو كان في ذلك طبعا 400 كيلو الآن نحن نمشي بالسيارة 4 ساعات لكن لو كان في ذلك الزمن وما في طرق مسافرته كم يحتاج تتوقعون مسيرة أسبوع تقريبا تقريبا أسبوع صحيح هم كانوا يخرجون من المدينة إلى مكة مسيرة أسبوع أو أقل من ذلك قليلا ااا لاجل العمرة والحج فالأربعة 400 كيلو في هذا تقريبا الشاهد قال إنه سيصلوك فدبر نفسك مباشرة عادي أخذ زوجته وأبناء أو ما إيش وركب على ال الإبل ورحل مباشرة إلى الشام لأنه كان نصرانيا وبعدين نصراني دين في النصرانية نصراني مطوع في النصرانية ليس نصرانيا نصراني متمسك بالنصرانية فسافر إلى الشام لأن أهلها نصارى وترك أخته سفانه مع بعض محارمه فسفانه وصل جيش المسلمين وما وجد يعني قائدا يقاتل يقود الجيش الآخر اللي أمامهم فانتصر المسلمون وأخذوا النساء سبيل ورجعوا بسفانه وبعض النساء إلى المدينة جاءوا بسفانه والنساء وضعوهن في مكان معين لسه جايين من حرب ويحتاج الوضع إلى ترتيب خرج النبي عليه الصلاة والسلام من من المسجد ماضيا إلى حاجة له فقامت سفانه بنت حاتم الطائي عدي ماذا يكون لها أخوها, أخوها قامت وقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد وأنا ابنة سيد قومه قد كان أبي يقر الضيف وينصر المظلوم ويعين الضعيف فأحسن إلي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صفات مؤمن يعني سيد الناس ويقر الضيف وينصر الضعيف وينصر المظلوم هذه صفة مؤمن من أبوك قالت أنا ابنة حاتم الطائي فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من من أنت تقولين هلك الوالد وغاب الوافد الوالد عرفناه حاتم الوافد من هو قالت عدي بن حاتم قال آه الفار من الله ورسوله ما ليس رجلا يقف حارب أو يسلم أو يأتي يتفاهم معنى يفر إلى النصارى يذهب يقوي رقى علينا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هالكلام لكن هذا ال الذي يجري في الذهن الفار من الله ورسوله ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام ومضى تركها فلما خرج الصلاة التي بعدها قيل من غد وقيل الصلاة الأخرى خرجت قامت سفانه إليه قالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد وأبي كان سيد قومه كان يقر الضيف وينصر المظلوم ويعين الضعيف فأحسن إلي ظن أنها امرأة أخرى قال من وافدك الذي غاب قالت عدي بن حاتم قال هذه نفس المرأة اللي أمس وجريئة يا شيخ وجريئة. مرتين و... أحسنت ما دام عندها نقطة آتي وأشرح نقطتي أه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفار من الله ورسوله مرة ثانية هو. وذهب فلما كان في اليوم الثالث ما قامت فكان وراء النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأشار لها أنقومي فقامت قالت هلك الو... وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الشيء ثلاث مرات إلا أعطاه إياه يخجل عليه الصلاة والسلام ويستحي إذا سأله مرة وقال لا ما يصلح سأله, المرة ما ي... سأله الثالثة يستعيق الخدو فعلي يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب ثلاث مرات وافق فقومي الآن أدرك نفسك فقامت قالت هلك الوالد وغاب الوافد قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم قال قد أحسننا إليك إذا رأيت قافلة ذاهبة إلى طي إلى ديار قومك فأخبريني نبعثك معهم طيب الشيخ تصبح مثلا إذا كان مثلاً على كلام إنه يتكرر مرتين والثالثة لا لابد يعطي فتك نصيحة مثلاً للنساء لل... اللي مثل لها حق في المرة الأولى وتخرج تقول خلاص انتهى الموضوع ولا مالي يعني مالي وجه كيف أطلع مرة ثانية الثالثة لحد ما يجيها جميل ثلوب. يعني قص قصتك صير عندها جرأة في طلب ما عندها جميل وهذا حقيقة نوع من الإصرار يعني وهذه نقطة جيدة أبو مروان إن ال... الإنسان عموما والمرأة خاصة إذا كان في نقطة معينة وتشعر أنها من حقك وليس فيها تعدي على حقوق الآخرين ولا ولا ظلم لهم والشخص الذي أمامك يستطيع أن يعطيك إياها ما في مانع من الإصرار لكن لا تصل العشرين ثلاثين مرة ذلك حتى الاستئذان في طرق البيت كم مرة؟ ثلاثا فإن أذن له إلا يرجع يعني ما مثل ما قال تعالى ذلك أزكى لكم يعني إذا, إذا ما أذن للإنسان بعد أيام قالت يا رسول الله هنا قافلة ثقات من قوم سيذهبون إلى بلادنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها بعيرا وأعطاها زادا وأعطاها مالا أحسن إليها بأنواع الإحسان تفضلي معززة مكرمة وهي بنت أعدائه الآن الذين فروا وكذا قال اذهبي معزة مكرمة إلى قومك هي من ذكائها ما ذهبت مباشرة إلى طي وجلست عند ديار قومها في القصر لا كانت سببا في إسلام أخيها وأخوها في الشمال في عند هرقل هناك عند الروم فماذا فعلت وكيف استطاعت أن ترد أخاها من هناك هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما ذكرناه والإخوة قبل قليل أن سفانة بنت من حاتم الطائي ذهبت إلى جبال طي ولم تستقر هناك أخذت معها عبدا مملوكا ومضت مباشرة إلى الشام ستحضر أخاها شوف الهمة العالية عندها أيضا قالت أخي هذا الذي ضيع ملكه وضيع الإسلام وهذا الرجل الآن النبي الصالح الذي يحسن إلى كل من يأتيه كيف يغيب أخي عنه فمضت حتى وصلت إلى الشام وجعلت تسأل عن عدي بن حاتم أين عدي بن حاتم أنا عدي بن حاتم حتى دلوها عليه يقولون فأقبلت عليه فإذا هو جالس مع قوم وقد ضاق صدره ملك على قومه والآن مرمي في الشام في بيت ويعني وضيع ملكه وأخواته ومدري إيش فلما أقبلت إليه أخذ يعني يعتذر منها وأخذت تسبه تقول كيف تضيع نسائك وتضيع أخواتك وتق تهرب مع امرأتين ثلاث وتترك نسائك وعم ما فقال اعفي عني إلى آخرة قالت دعك من ذلك طبعا هي في الطريق إلى هناك العبد المملوك الذي معها راودها عن نفسها شوف الخلوة يا أخي كيف تصنع حتى لو كان عبد مملوكا راودها عن نفسها فتورطت في البر لوحدهم ثم سيسافرون من الشام حتى من من الحائل من طي حتى يصلوا إلى إلى الشام إلى دمشق يعني يحتاج أن يقطعوا ما لا يقل عن يمكن قريب من ال سبعمية إلى ثمانمائة كيلو أو أو قد تزيد عن ذلك يعني انظر كم يعني إذا هم السير سريع ربما يحتاجون إلى أكثر من من شهر تقريبا في هذا ف لما رودها العبد المملوك معها عن نفسها أخذت تقول طيب بعدين تحاول أن تتخلص من الموقف حتى وصلت إلى هناك سلمته لأخيه قالت بالله تفاهم معها الاداشر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني قتله عادي بن حاسم تفاهم معه وكان القتل عندهم مع الأسف يعني منتشرا يعني في أيام الجاهلية أو عند الجاهليين الذين لم يسلموا الشاهد قالت له يا عدي أين ذهب بك عقلك؟ هذا الرجل والله كل من جاءه تراه يحسن إليه وجعلت تقنع حتى أقنعته وجاءت به بيده حتى أوصلته إلى طي وقالت تذهب الآن إلى المدينة أدرك نفسك ودخل في الإسلام شوف يا ياخي قوتها وجرأتها وثباتها مضى عدي حتى وصل ودخل إلى المدينة طبعا هو دخوله إلى المدينة غريب لأن الناس يعرفون عدي بن حاتم ويسمعون عن أبيه فلما دخل جعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إليه ثم مد يده قال صلى الله عليه وسلم صافحة قال من قال عدي بن حاتم قال الفار من الله ورسوله فسكت فالنبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه له قام من مجلسه معه إلى بيته يعني بيكرمه إكرام في بيتي أنا عادة إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أحد يقول يا أبا بكر قم معه يا عمر قم معه هذا لا أنا بنفسي أقوم معك يا عدي في أثناء الطريق حدثت ثلاث مواقف أسوقها لكم بسرعة الموقف الأول طبعا عادي الآن يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أن الرأسين متساويان أنا ملك على قومي هو ملك على قومه أنا على دين سماوي النصرانية هو على دين سماوي الإسلام أنا عندي كتاب مقدس الانجيل هو عنده كتاب مقدس القرآن ما بيننا فرق في أثناء الطريق حدثت ثلاث مواقف الأول أقبلت امرأة قالت يا رسول الله لي إليك حاجة فأقبل يستمع إليها امرأة ضعيفة يستمع أخذ عدي ينظر وقال ما هذه والله بأخلاق الملوك هذه أخلاق أنبياء اللي يقف مع مرأة ضعيفة ويستمع هذا ما هو ملك هذا لو ملك من الملوك يقول يا وزيري شوفوا اش عندها ويمشي. ثم بعد قليل أقبل رجل قال يا رسول الله الفقر أتعبنا والجوع طبعا صعب عدي بن حاتم يسمع هالكلام أو الآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الإسلام ويسمع أن المسلمين فقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كلمتين ومشى جاء رجل ثاني يا رسول الله أشكو إليك عدم الأمن في الطرق وكلما ذهبنا يمين يسار الكفار يحاربوننا إنا لله هذا ما الذي جاء بها أيضا أمام عدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين ومشى دخلوا إلى البيت وجلسوا فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله قال إني على دين قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم أنه إنما يمنعك من الدخول في الإسلام خصاصة تجدها في قومي أن قوم فقراء مساكين بدليل الرجل اللي جاء قبل قليل وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدة ترى الناس مجتمعين علينا يا عدي هل أتيت الحيرة؟ مدينة بالعراق قال ما أتيتها لكني أعرف موضعها قال يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج الضعينة المرأة على بعيرها تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة وتطوف عليها ما تخاف إلا الله, سبحان الله. طبعا هي إذا خرجت من الحيرة حتى وصلت إلى الكعبة معناه ستمر بمن؟ بقوم من عدي قوم حاتم يقول عدي فقلت في نفسي عجبا فأين عنها ذعارة طي ذعارة طيس الراق طي الذين سعروا البلاد معقول قوم يمشونها من غير جمركا يعني من غير ما يأخذون منها شيء ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يفي ظن المال حتى يهم الرجل من يأخذ صدقته يبدأ الواحد يطلع الزكاة يقول يا جماعة بالله شوفوا لي فقير يقولون ما في فقرة خلص ما في فقرة ثم قال ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز ثم قال يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله قال إني على دين قال أنا أعلم بدينك منك ألست ركوسيا الركوسية ديانة محددة في النصرانية ما قال ألست نصرانيا لا أعطاه مذهبه. مثل التواصيل مثل اللي يقول لك ما يقول لك ألست مسلما لا يقول لك ألست حنبليا أو شافعيا تقول يا أخي إش دره البريطاني إني حنبلي ولا شافعي مثلا تستغرب منه قال بلى قال فإنك إذا غزوت مع قومك تأخذ المرباع المرباع أن يأخذ المرباع الرئيس ربع الغنيمة قال نعم قال فإن هذا حرام في دينك صح ولا لا بدأ يفتيه على مذهبه. قال والله حرام في ديني قال طيب أنت تقول أنا متمسك بديني ما أنت بضيع دينك أصلا يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله قال فإني حنيف المسلم أشهد أن لا إله الله محمد الله أكبر. ودخل عدي في الإسلام ودخلت دخل قومه بعده في الإسلام وكان دخوله في الإسلام طبعا عدي يحدث بهذا الحديث بعد سنين يقول والله لقد كنت في من فتح كنوزة كسرة بن هرمز مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت الضعينة تخرج ما تخاف من قطع طريق لقوة الإسلام وليأتين الثالثة كما أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام شوف ثقته في النصر طبعا هو أسلم على يد سفانة أخته نعم يا محمد سم الشيخ نحن لاحظنا من, من الحسن التعامل مع السيرات أحسنتها هي فعلا كانت أسيرة سفانة. هي اللي بعد الحادث هذه رجعت لأخيها وجعل كانت هي هداي. أحسنت. إلا أنا أظن أنها أيضًا سبب تأثرها ب يعني بالإسلام ودعوتها لأخيها هو تعامل النبي. أحسنت تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها. بالله انظر اليوم إلى أسيرات المسلمين في فلسطين في العراق ربما في أفغانستان في في عدد من البلدان انظر كيف يتعامل معهم. سواء الأسيرات المسلمات أو غير المسلمات ثم ننظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأسيرة يعني بهذا الاسلوب الرائع سمي محمد أول شيء جرأتها. أحسنت أيضا جرأتها عجيبة إيه؟ أي نعم والأخرى حسن تعامل الله عليه الصلاة والسلام معه ومع أخته جميل لو كان أحد من الزعماء ومدوقه وكذا وجاه حد عنده في عرشه مكانه. ترقضوا عليه عسكر وسجن ما قام ما يعني وأحسن إليه. أحسنت أحسنت هذا أيضا مهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> قصده ليس إثبات ملكه وإثبات قوته على الآخرين قصده هداية الناس للخير لا. حتى لو أنت فررت مني يا عدي حتى لو كنت في, في السابق تقول كذاب وكاهن وساحر ننسى الماضي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش اللي قالوا كذاب وساحر وكان ولما تمكن منهم بفتح فتح مكة قال اذهبوا أنتم الطلقاء روح والله يستر عليكم اذهبوا وجاءوا مسلمين بعدين يا أخي من أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان ينتقم لنفسه ما كان يجعل المسألة حظ لي أنا أهم شيء حظ هذا الدين ونصرة هذا الدين ومثل ما قال محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا في ملكه وفي عرشه ويستطيع يقول خذوه فغلوه أقرب مكان أقطع رأسه فيه لكن مع ذلك أنا قصدي أنك تهتدي وقام معه ثم انظر إلى إكرامه عليه الصلاة والسلام لعدي هذا رجل رئيس في قومه يستحق الإكرام ولا لا له نوع معين من التعامل لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بطرف يده هكذا أهلا وسهلا آه عدي بن حاتم يا أبو بكر بالله يقوم تفاهم معه ما تقبل إيه ما يتقبل لكن لما يقوم يحتفي به يا يخي يبقى أنهم بشر ترى هؤلاء ولذلك ينبغي يعني أن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني وينبغي أن يعطي الإنسان كل إنسان قدره في التعامل في الأخذ والرد نعم يا عمر أيضا يا شيخي سوفانة حينما قالت لأخيها اذهب ونجو فكانت واثقة من نصر الله عز وجل واثقة من أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب ظنه وسوف ينصرها أحسنت أحسنت, أحسنت, أحسنت, أحسنت كرم النبي عليه الصلاة والسلام ونقطة ثانية أيضا قريبة من هذا يا أخي ثقة عدي رضي الله تعالى عنه بأن الله عز وجل سينصر هذا الدين الآن أعداد من المسلمين تتكلم معهم مثلا وهم يرون واقع المسلمين اليوم ربما يكون يعني واقعا فيه يعني آهات عليهم ونحو ذلك وتحدث حيانا بعض المسلمين أن هذا الدين سينتصر وأن الله عز وجل ناصر دينه والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الدين منصور وأنها لا يبقى أن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزاً يعز الله به الإسلام وذل الله به الشرك وتقول له يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالدين ظاهر الدين منتصر يبدأ بعض الناس يقول لك وينظر يمين ويسار يقول وين ينتصر يا أخي والمسلمون يفعل بهم كذا في المكان الفلاني ويقع عليهم كذا في المكان الآخر ويحصل لهم كذا إلى آخر يقيس الأمور بالقدرات البشرية الموجودة عنده وينسى أننا إنما ننتصر بقوة الله تعالى ليس بقوتنا نحن عدي بن حاتم وهو كافر يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها الدين سينتصر الدين سينتصر ويصدق نعم سينتصر ولما يحدث بهذا الحديث بعد سنين يقول أما التي أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعين ستخرج رأيتها خرجت وأن كسرى سنفتح بلاده أنا كنت في من فتحت مقال ووالله لتأتي أنا الثالثة أنا أقول ينبغي ونحن نخدم هذا الدين اليوم رجالا ونساء ينبغي علينا جميعا أن نستشعر أننا نخدم دينا منصورا مثل ما قال ابن القيم يقول والدين منصور ومنتحن فلا تعجل فهذه سنة الرحمن الدين قد يمر به أحيانا أوقات ضعف لكنه لا يموت لأنه دين الله تعالى هو الذي أنزله ما هو دين اخترعناه نحن الشيوعية لما اخترعها الناس وقاتلوا وعملوا ماتت بعد ثلاثة وسبعين سنة الدين البوذي لما اخترعه الناس يموت طرق كثيرة من من طرق الفاسدة تموت لكن هذا الدين الذي أنزله رب العالمين وهو الذي تكفل بحفظه لكن الشرف لمن؟ الشرف لمن يعني يعمل شيئا لاجل نصرته هذا هو الذي يعني نريده لذلك أنا أقول لو لم نستفد من هذا حقيقة خاصة خواتنا إلا أنها تحرص على أن يكون لها تأثير في هذا الدين أن تكون جريئة في المطالبة بما لها جريئة في عرض أفكارها أن تكون جريئة في دعوة غيرها شوف سفان ما ذهبت وجلست في بيتها ذهبت إلى الشام وأحضرت أخاها وجهته إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ذكية وعاقلة وكرمة الأمر الثالث أيضا حسن العبارة فيما يريد الإنسان هي لما أرادت تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ما قامت وقالت يا محمد أنا مأسورة ومسكينة لا شوف الكلام كيف مرتب هلك الوالد وغاب الوافد وأنا ابنة سيدي قومه كان أبي يقر الضيف ويكسب المعدوم وينصر المظلوم ويعين الضعيف فأحسن إليه شوف هالمقدمة الطويلة كلها حتى أحسنت بعدين أحسن إليه حتى تحرجه فعلا النبي صلى الله عليه <imaginENA> وسلم ما دام المرأة أبوها بهذا الحال وامرأة طيبة وأهلها طيبين ما نملك إلا أن نقول نعم كذلك لو جاءت المرأة تريد شيئا من زوجها أو من أخيها أو كذا ما أجمل أن تعطيها مقدمة قبل ذلك مقدمة رصيد عاطفي بحيث أنها إذا أرادت أن تطلب بعد ذلك ما تريد ممكن أن يستجاب لها أجزاكم الله خير شباب بارك <تصفر> <تصفيد> <تصفيد> الله فيكم ورضي الله تعالى عن عن سفانها بنت عدي أنتم أيضا أيها الأخوات أشكر لكم متابعتكم بزاكم الله خير وعسى الله أن ينفعنا وإياكم وأن يجمعنا في جنته مع من نتكلم عنهن من الصحابيات الكريمات والصحابة الفضلة إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته